إن هذا إلا إفك افتره وأعانه عليه قوم آخرون فقد جئوا ظلما وزورا وقالوا أساطير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 انزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة نأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك أمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إنشيه أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه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 كان على ربك وعدا مسولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا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 وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القر أنا مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفي بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القر آن جملة واحده كذلك لنثبت به فوادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضل سبيلا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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيه وأعتدنا للظالمين عذابا ليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له ال أمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوف أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزءا هذا الذي بعث الله رسولا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 ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ايمان اطهرا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناثا كثيرا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 أَأَيَّتَتَخِذَ إلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِحْ بِحَمْدِهِ وَكَفِي بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَسَلْبِهِ خَبِيرًا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن؟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 اَخْرَوا وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدَ فِيهِ مُهَانًا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 ألا لكي يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيه ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنه مستقرا ومقاما قل ما يعبوا قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتون فسوف يكون لزاما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيس آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين